أما بعد أيها فاضل وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله الباب الواحد والثلاثين باب الإصلاح بين الناس وقد شرعنا في أوله وهذا الباب كسابقه متعلق بحقوق الأخوة والسعيف المحافظة عليها والإصلاح بين الناس نقيض الإفساد والمراد به إصلاح ما فسد بين الناس ووقع بينهم من تخاص والإصلاح بين الناس شفاعة حسنة ولذلك قال النتيمية رحمه الله فسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين الاثنين أو بين اثنين والله عز وجل أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد وأرسل الرسل لتكميل المصالح وتحصيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها قد قال موسى لأخي هاروب أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وألا فيه أن سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام هو الإصلاح وأن خلافه إنما هو سبيل المفسدين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام لذلك قال الله عن شعيب النبي عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح من استطعت وبين الله سبيل المنافقين فقالوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولذلك ربط الله عز وجل بين الإصلاح وبين الإيمان به جل فعله فدل على أن من الإيمان السعي في الإصلاح فقال ربنا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الإمام رحمه الله ذكر تحت هذا الباب العظيم أربع آيات وأربع حاديث قال رحمه الله قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وهذا فيه فضل الإصلاح وأنه من الخير وأنه خير فالله عز وجل نفى الخيرية عن كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به وهذا يدل على أن أكثر كلام الناس لا خير فيه إما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه فقال لا خير في كثير من نجوه ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من أمر بصدقه أي مال أو علم أو أي نفعك أو معروف يعني أمر بمعروف والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع حسنه وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرم به النهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر أما عند الاقترار فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي قال أو إصلاح بين الناس قال المساعد رحمه الله الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانة بالصلاة يعني يقوم الليل لا ينام والصائم من القانة بالصلاة والصيام والصدقة يصوم النهار لا يفطر ويتصدق على الدوار المصلح أفضل من هذا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البيت فإن فساد ذات البيت هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة إصلاح ذات البيت فقال الشيخ رحمه الله والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانة بالصلاة والصيام والصدقة والمصلح لا بد أن يكون الله لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله يقول المصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم مقصوده كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال فهذه الأشياء حيثما فُعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء يعني الله عز وجل استثناء من قول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أي إلا من أمر ففعله فيه خير قال فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص ولذلك ختم الله الآية بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فالمصلح على خير دائم وإذا أخلص وابتغى وجه الله عز وجل عظم أجره أضعافا مضاعفا وقال تعالى والصلح خير هذا لفظ عام يقتضي أن الصلح في كل حالاته خير قال المسعد رحمه الله يأخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من, من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح الصلح خير أي بين المتخاصمين ولا بد للصلح أن يتنازل كل واحد منهما عن بعض حقه وإلا لم يحصلوا الصلح قال والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازع في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على حقه أو على كل حقه لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السمح وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حلالا أو حرم حراما فإنه لا يكون صلحاً وإنما يكون جوراً لأن الصلح في الخير فاستفاء الحق يمنع الصلح بل يزيد الخصومة ولذلك أتبع الله ذلك بقوله وأحضرت الأنفس الشح حينما تقع المنازعة في الحقوق وكل منهما يطالب بحقه فإذا اتبع نفسه وهواه النفس لا يرضيها إلا أن تأخذ حقها كاملا فقال الله وأحضر الأنفس الشح فالأنفس الشح عند المنازعة في العقوق تحضر ويتصلب الإنسان على رأيه بحيث قد يرى البعض أن التنازل فيه مهانة عن بعض الحق مع أن الخير إنما هو في الصلح وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتنازل عن بعض حقه عند المخاصمة ولا يتبع شحة نفسه لأن النفس شحيحة فإذا تبع شحة نفسه فالنفس لا ترضى إلا بكامل حقها وعند ذلك يتعذر الصلح وتقع الفرقة ويحل الشر والفساد فتحلقوا هذه المخاصمة الدين يبقى الإنسان في شتم وطعن في أخيه وغيبة وتهجم على عرضه طول حياته فينقص من دينه ما الله به علي وقد يأتي يوم القيامة مفلسا فالتنازل إنما هو الخير والسعي للصلح إنما هو الخير الدنيا مهما كثرت فهي في جنب الدين ومصالح الآخرة قليل فلا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه ويتبع شفحها إذا وقع بينه وبين أخيه منازعه إنما عليه أن يتنازل عن بعض حقه ابتغاء مرضات الله عز وجل ولا شك أن عاقبته خير قد قال ربنا والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في الآية الأولى والثانية دلالة على أن الصلح خير هذا واضح الآية الثانية نص والأولى أيضا نص في هذا الباب لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر فدل على أن الصلح خير وهذه الآية فيها الأمر بالصلحة فيها الأمر بالصلح لما بين فضائله وأنه خير على الدوام أمر الله به وكأنه يعلل للأمر الإمام استدل بهذه الآية هنا كأنه يعلل للخير قال وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال ابن كثير أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه قال وقال ابن عباس هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يحرج الله عز وجل المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وقال السدي أي لا تستبوا وأصلحوا ذات بينكم لا تستبوا لأنه إذا لم يقع صلح تقع المساببة وقال المساعد رحمه الله فاتقوا الله بابتثال أوامره واجتناب نواهي وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتذابر بالتوادد والتحاب والتواصل فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم لأن قد تقع المخاصمة بسبب سوء الخلق فإذا بششت في وكلمته كلام الطيب فقد أصلحت ما بينك وبين أخيك مما قد يقع في النفس قال ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم إذا أخطأ أحد في حقك وأساء إليك أعفو عنه كما قال ربنا ادفع بالذي هيحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وقد قال ربنا خذ العفو أي خذ ما عفى من أخلاق الناس وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل إن كان فوقي عرفت له فضلة وإن كان مثلي تفضلت عليه وإن كان دوني لم أعبه به هذه سيرتي مع نفسي فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة فهي دفعت بالتي أحسن وعفوت عن المسيح انقلبت عذاوته إلى محبة وتوات لذلك قال رجل للأحرف ابن قيس لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة فقال ولكنك إن قلت عشرة لنتسمع واحدة قال والعف عن مسئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر تسقط حقك كما قال الإمام أحمد ما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك ما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك فليعفوا وليصفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه الآية فيها الصلح بين جميع المؤمنين وفيها الصلح في كل الأمور ومهما بلغت بين المسلمين العداوة حتى لو وصلوا للاقتتال فيما بينهم فيجب الصلح بينهم من أعظم المخاصمة أن يتقاتل الإنسان مع أخيه بسيفه بعد لسانه ففي هذه الحالة الله أمر أيضا بالصلح فالصلح يكون في كل ما يقع بين المسلمين سواء كان صغيرا أو كبيرا إنما المؤمنون إخوة وإنما أذات حصره أي أن الأخوة إنما هو أخوة الإيمان هذه في الحقيقة هي الأخوة الحقيقية فليس للمؤمن أخ إلا أخوة الإيمان وأخوة النسب لا تنكر ومع ذلك لا يسمى أخا فلا يجوز أن يقال للكافر أخ لأن الآية فيها الحصر قال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم قال النسعدي إنما المؤمنون إخوة هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها فإنه أخو للمؤمنين أخوة أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكره له ما يكرهون لأنفسهم قال ولقد أمر الله رسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض مما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتذابرها فيصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم وهذه الآية فيها رد كما تقدم معنا في باب سابق رد على الخوارج المكفرين بالكبائر لأن الله عز وجل أثبت الإيمان للمتقاتلين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وقوع القتال بينهم فذل على وقوع التقاتل وهو من الكبائر بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان فالمسلم إذا ارتكب كبيره فهو عاص بكبيرته مؤمن بإيمانه لا تخرجه الكبيرة من دائرة الإيمان قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه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 هذا, هذا الحديث تقدم شرحه بالتفصيل في باب بيان كثرة طرق الخير رقم 124 وتقدم شرحه بالتفصيل والشاهد من هذا الحديث ما هو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه هذا فيه السعي للإصلاح كل يوم وأن ذلك صدقة وأجر عظيم وأنه يقال رحمه الله ومعنى تعذل بينهما تصلح بينهما بالعدل قوله تعدل بين الاثنين في رواية البخاري كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة فهذا باب كبير من أبواب الصدقة والخير فالإنسان يسعى للصرح دائما وكل سلامة أي مفصل من الناس عليه صدقة أي عليك أن تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك شكرا لله عز وجل ومحافظة على هذه النعمة لتؤدي شكرها وفي الإنسان كم مفصل ستونة وثلاثمائة مفصل كما جاء في الحديث وتقدم شرحه فعليه أن يتصدق عن كل مفصل عليها صدق ثلاثمائة وستين صدقة. فكل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة فقدم الصلح لمكانته قدم الصلح في هذا الحديث لمكانته فهذا باب من أبواب الخير والصدقة كما تقدم قول النبي عليه والسلام. أفضل الصدقة إصلاح ذات البيت والحديث في الترغيب صحيح الترغيب وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البيت وخلق حسن ما, ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البي وخلق حسد وهذا في السلسلة الصحيحة الشيخ للباني رحم الله الجميع وقال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة قال بلى قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تبعدوا صل بين الناس هذه تجارة يتاج الإنسان بها مع ربه عز وجل وهي تجارة لن تبور لأنها مع الله صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تبعدوا وبصحيح الترغيب وتقدم معنا قريبا قبل قليل ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاحوا ذات البي فإن فساد ذات البي هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والحديث تقدمت ألفاظه وسيأتينا أيضا وتعين الرجل في ذابته فتحميل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة صدقة في ذاتها كالذكر وهي طيبة أيضا في غاياتها لأنها تدخل السرور على الناس وتؤنس الناس وبكل خطوة تبشي إلى الصلاة صدقة إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة وتميت الأذى عن الطريق صدقة قال عليه الصلاة والسلام من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أماط رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن طريق المسلمين إما كان في شجرة في أزاعة أو في الطريق فنحا فشكر الله عز وجل له فأدخله بها الجنة قال وعن أمي كلثو بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاثٍ تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث, وحديث المرأة زوجها هذا الحديث فيه فضل الإصلاح وعلو مكانته حيث أباح الشرع فيه الكذب والكذب هنا إما صريح لعظم المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك وإما تورية قولان العلماء عليهم رحمة الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب من نما بين اثنين يصلح لم يكذب من نما بين اثنين يصلح وفي روايه ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا هنا قال قالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس قال النووي رحمه الله معناه ليس الكذاب المذموع الذي يصلح بين الناس بل هو محسن معناه ليس الكذاب المذموع الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن فينمي خيرا قال ابن حجر بفتح أوله وكسر الميم أن يبلغ يعني ينقل كلاما خيرا أو يقول خيرا قال ابن حجر وهو شك من الراوي هذه أو هنا أو يقول خيرا شك من الراوي والأظهر أنه ينمي للغض الآخر لم يكذب من بين اثنين ليس بالكادر من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نمى خيرا والأمر يحتمل قال وقال العلماء المراد هنا أن يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر قال وفي رواية لمسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس أي مما يكذب فيه الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القرطبي رحمه الله في المفهم قال وقول أمي كلثوب تعني بذلك أنه لم يرخص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا في هذه الثلاث وقد جاء لفظ الكذب نصاً في كتاب الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الكذب معذلة معذلة قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها فدل على أنه المرأة به الكذب الصريح قال لا يحل قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحر والكذب ليصلح بين الناس قال في هذه الاحاديث قد افادت ان الكذب كله محرم حليم. حليم. حليم. قال كذب على قال الله قال وقد جاء لفظ الكذب نصاً في كتاب الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس قال في هذه الحديث قد أفادت أن الكذب كله محرم لا يحل منه شيء إلا في هذه الثلاثة فإنه رخص فيها لما يحصل بذلك من المصالح ويندفع به من المفاسد قال والأولى أن يكذب في هذه الثلاثة إذا وجد عنه مندوحة فإن لم توجد المندوحة أعملت الرخصة ما هي الرخصة؟ الكريم وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحة والضرورة إلى دفع تلك المفسدة قال وما ذكرته هو إن شاء الله مذهب أكثر العلماء وقد ذهب الطبري إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح في شيء أو بشيء من الأشياء لا في هذه الثلاثة ولا في غيرها قال متمسكا بالقاعدة الكلية في تحريمه وتأول هذه الحاديث على التورية والتعريض تورية أن يوري بشيء وهو يقصد شيئاً آخر والسامع يقصد شيئاً آخر كمن يقول لشخص من أين أنتم فيقول نحن مما كما وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فظن الرجل أنه من بني ما قبيله وقصد شيئا آخر وكما قال إبراهيم الخليل لما سئل عن زوجته قال هي أختي مؤمنون إخوة ولم يكذب ذلك الحمكم الله قال متمسكا بالقاعدة الكلية في تحريمه وتأول هذه الأحاديث على التورية والتعريف وهو تأويل لا يعدده دليل يقول قردي بن وهو تأويل لا يعدده دليل ولا تعارض بين العموم والخصوص يعني لا تعارض بين حديث النهي عن الكذب وبين هذا الحديث الخاص كما هو عند العلماء منصوص وأما كذبة تنجي ميتا أو وليا أو مظلوما ممن يريد ظلمه فذلك لا تختلف في وجوبه الأمة من الأمم لا العرب ولا الأجر وقال ابن حجر قال الطبري ذهب الطائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا الكذب إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة من سيقدر هذه؟ وقال آخرون لا يجز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض قلت ابن حجر وبالأول جزم الخطابي وغيره أي أن الكذب لقصد الإصلاح يجوز وهذه الثلاثة مذكورة كالمثال قال وبالثاني جزم المهلب والأصيري وغيرهما أي لا يجوز مطلقا وهذه الثلاثة تحمل على التورية قال واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها يقول واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها لا يسقط حقا أو أخذ ما ليس له أو لها وهذا الباب قد يفتح شرا على الناس هذا يمنع منه إلا في حال ضرورة ثم لا يترتب عليه إسقاط حق أو أخذ حق قال وكذا في الحرب في غير التأمين شو وكذا في الحرب في غير التأمين يعني في الحرب يجوز صحيح اتفقوا أنه في غير التأمين ها شو معنى التأمين يقول والله سنؤمنك في الحرب. ثم يأتون به ويأخذونه ويقتلونه. لك الأمان. هذا ما يجوز الكذب. نعم. في هذه ما يجوز الحرب. فليأخذ الشخص ويؤمن ويقصدون به الكذب عليه. لأنه في دار حرب. هذا لا يجوز. قال واتفقوا على جواز الكذب هنا في, في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله علم يعني إذا جاز الكذب في شيء الحلف عليه جائز قال ويحرف على ذلك ولا يأثم والله علم فالأصل التحرز من الكذب ما استطاع الإنسان وإن كان فلابد فالتورية وجائزة عند المصلحة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات النار وهو لم يكذب حقيقة ولكنه ورأ ويجوز الكذب للحاجة في هذه الثلاثة بما تقدم من قيد بأن لا يسقط حقا بين الزوجين ولا يشمل غدرا في الأمان في الحرب وكذا في الإصلاح بين الناس قالوا عن عائشة رضي الله عنها كم بقيم الحديث الأخير طويل هذا قصير قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ما الشهد هذا الحديث؟ الحديث الأول فيه أن الصلحة خير وصدقة والحديث الثاني كذلك ينمي خيراً والصلح خير وله مكانة هذا الحديث ما وجه الدلالة فيه لهذا الباب نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح وهذه عادة الإمام النوي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم يأتي بالفضائل والأوامر ثم يأتي بالسنن الفعلية قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما خصوم متخاصب المتنازعين في الحق قال وأحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء قال معنا يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض بينه ويسترفقه يسأله الرفقة والمتألي الحالف قال أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء قال النووي رحمه الله أن يطلب منه أن يضعى عنه بعض الديد ويرفق به في الاستفاء والمطالبة قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة وقال قرطبي في المفهم وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيطة ما هو الحطيطة؟ أن يحط عنه من دينه قال وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيطة والرفق جائز إذ لن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إذ سمعه يعني أحدهما يستوضع الآخر يطلب منه أن يضع عنه ويسترفقه فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك فدل على أن ذلك جائز لأن النبي سمعه ولم ينكر عليه قال وكره مالك ذلك لما فيه من المهانة والمنة لما فيه من المهانة والمنة قلت أي القرطبي وهذه الكراهة من مالك إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى مكروها يعني تكره ليس للتحريم إنما من باب أولى أن يتركها وليس تحريما إن مالك رحمه الله لا يأتي لحديث لي صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعارضه يقول يجوزه الرسول ثم يحرمه مالك إنما أخذ هذا القول من أدلة أخر كما جاء في الحديث لا ينبغي لمسلم أو لمؤمن أن يذل نفسه وقال ابن حجر في فتح وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريب والإحسان إليه بالوضع عنه من أين خذ الإحسان؟ هنا قال فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لماذا؟ ليصلح بينهما خرج ليصلح بينهما قال في هذا الحديث الحظ على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوطع عنه لأنه قال من ذا الذي يتألى على الله أل لا يفعل المعروف أي المتألي على الله لا يفعل المعروف يعني أفلاك أنك تحنف في شيء خطأ عليك أن ترفق بأخيك فهو يستوضعك فضع عنه. هذا معنى الكلام قال في هذا الحديث الحظ على الرفق بالغريب والإحسان إليه بالوضع أنه والزجر عن الحليف على ترك فعل الخير لا يحرف الإنسان على ترك فعل الخير وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به فيه سرعة فهم الصحابة وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير وهذا ظاهر بيد والصحابة بهذا امتازوا رضي الله عنه وأرضاه كانوا على سرعة من الاستجابة كبيرة جدا لا يخالفون رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء من الأمور حتى لو ظنوا أن الخير فيما هم عليه في صحيح مسلم عن رجوه من الصحابة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتواعيه الله ورسوله وتواعيه الله ورسوله انفع لنا هنا الرجل كان يحلف ان لا يستوضعه وان لا يسترفقه يعني يؤخر المطالبه يحلف فقال له الرسول اين المتالي على الله لا يفعل المعروف فقال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب شدة الخصومة ثم يقول له أيهما يريد فليفعل يريد أن أضع عنه وضعت عنه يريد أن أسترفق به رفقت به الأمر له قال وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع يقل ضع عنه ولم يقل له ضعانه ولم يقل له ارفق به إنما قال أين الحالف على أن لا يفعل المعروف قال وسرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به وذا قال ابن أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال لعله لم يريد أن أضع لعله لم يريد أن أوفق به إنما أراد العمور يأتي يبرر لنفسه صحابة لم يكن هذا حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام قال وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغة ورفع الصوت عند الحاكم هذا واضح فيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين عالية أصواتهما عند الرسول عليه الصلاة والسلام والحاكم لم يؤخذهم على هذا الأمر فالقاضي إذا تكلم الخصمان وتكلم في بعضهما عنده هنا عليه أن يصفح ولا يؤخذ بهذا الذي يجري بين المتخاصمين من اللغة ورفع الصوت عنده قال وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من, من صاحب الدين خلافاً لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة والمالكية كرهون وكرها خلاف الأولاء وقال في المفهم وإذا تأملت هذا الكلام هذا الحديث بأن لك لطافة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سياسته وهذا بيّن ظاهر وكرم خلق الرجل ومسارعته إلى فعل الخير بأن لك لطافة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل حق هذا ولم يعنف الآخر ولكن حثهم على عدم الحليف في ترك الخير فهذا وجه له الطلب بلطف شديد وسياسة عظيمة قال وكرم خلق الرجل ومسارعته إلى فعل الخير وكرم خلقه ظاهر حيث سكت وامتثل وخير صاحبه بما يشاء أن يختار وسارع في فعل الخير هكذا كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم والحديث الذي بعده فيه أحكام كثيرة شرعية وتعلقة بالصلاة وغيرها نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم نسأل الله لكم التوفير فضل خلاص؟ الله يرفع قدرك وارك فيكم جميعا يقول يا شيخ بعض الناس يقول لماذا لم تجعلوا كما وصيناكم بالسكوت ها بعض الناس يقول لماذا لم تجعلوا محاضرات في التعلم الصلاة والطهارة وامروا الدنيا الأخرى من أجل أن تعم الفائدة هذه أحاديث نبوية وفيها فائدة عميمة واضبوا عليها وراجعوها ففيها الخير الكثير تأتينا أحكام كثيرة وأداب كثيرة تأتينا أمور في الصلاة في بعض أحكام الصلاة وتأتينا الجنائز كاملة أشياء كثيرة وإنسان لو تتبع هذا الكتاب وعمل به قد يغنيه في دينه ودنياه يقول علما بأننا احضرنا أولادنا ولم يفهموا شيئا لأن الشرح يكون مطود الدرس الأول سيشرحه الدرس الثاني والدرس الثاني سيشرحه الدرس الثالث إذا صبر الإنسان وعود نفسه سيفهم في البداية قد يصعد والشرح في الحقيقة أنا لا أقول مطول وليس مختصر إنما متوسط ينتفع به العام وينتفع به طالب العلم وإذا عندكم توجيه على العين والرأس يقول لو يكون كل أسبوع محاضرة في موضوع عندي محاضرات في مكان آخر والإنسان ومحاضرات الأخوة المشايف كثيرة أيضا إنسان يمكن يتابع يتابع دروس موقع دروس الإمارات وغيره شروح كتب كثيرة ودروس كثيرة وكل يكمل يعني بعضه بعضا. يقول بارك الله فيكم هل تكون التورية على إطلاقها أم لها ضوابط؟ التورية ليس على إطلاقها يعني مثلاً في اليمين على ما يصدقك به صاحبك فلا توري على شيء فالتورية أيضاً لها ضوابط ويرجعوا لها في كتاب ابن رجب رحمه الله ليس جانع الحكام ابن رجب ليس ابن رجب في الآذاب الشرعية لبن مفلح يقول أحدهم يقول بأنه ليس من جماعة الأخوان ومن ثم يستمت في الدفاع عنهم فأي الحق بهم ولا كرامة من دافع عن أحد لا شكل له منه على كل ما يمكن المدافعة تأتي عن عدم معرفة إنما تأتي عن معرفة وإذا عرف الإنسان ما عند القوم من أخطاء شرعية مخالفة للدين عليه أن يبين الحق ولا تأخذه في الله لما تلائم من التعصر الناس يخطئون ويصيبون والحق ينبغي الإنسان يجرد نفسه عليه ولد الإنسان على, على إخوانه ليس بأن لأنه كفار أو كذا إنما للنصح والبيان والإنسان يبين الخطأ خاصة عند ظهور الفتن لأن بعض الناس يقول قد تكثرون في هذا الباب إذا العلماء رحمهم الله إذا حدث شيء كان يكثرون فيه من التأليف ومن الكلام تجدون في أصل من العصور كتب مؤلفة كثيرة في الرد على الجهمية ذاك كان وقته ففي كل زمان ما يحتاجه الناس لابد للعلماء أن يبثروا من الكلام فيه وأن يبينوه لأن الحاجة تمصل إليه في هذا الوقت والكلام في هذا يحتاج إلى محاضرة أنا في نفسي محاضرة رد الشبه المثارة في الواقع بالأدلة الشرعية والتأصيلات المرعية لابد منها لأن الناس يسمعون من كل من هب ودب ويفتحون آذانهم لكل شيء وقد اختلط العالم حتى أصبح قرية واحدة والناس قد فتحوا آذانهم والمربون قل والشبه خطافة والقلوب ضعيفة فالتعامل مع الشبه لابد من. كيف يكون؟ ورد الشبه لابد من تأصيل وقواعد شرعية أيها الأخوة اقرأوا, اقرأوا التأصيلات الكتب المؤصلة في هذا الباب كتبها للسنة القديمة في الاعتقاد وفي غيرها ففيها عصمة وفيها نجاة يقول هل يجوز قراءة الأذكار أذكار الصلاة بعد صلاة الرواتب بعد سنن الرواتب أجمع العلماء على أن أذكار الصلاة لا تقالوا إلا بعد الفرائض الخمس حكم ورق الجدران ليس فيه شيء ورق الجدران ليس فيه شيء من أمور الدنيا أربع أربع دقائق معذرة نجيب إن شاء الله في الدرس القادم جزاكم الله خيره نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان على التاخر جزاكم الله خيرا الله الله خير السلام عليكم ورحمه